الإباحة. معنى القاعدة أن القاعدة المستمرة في البيوع الإذن وعدم المنع فيتمسك المسلم في البيوع بالإذن وعدم المنع ولا يجب على المسلم أن يتوقف في بيع من البيوع إلا إذا علم في ذلك مانعا شرعيا والعلماء يا إخوة متفقون على أن البيع الذي ورد فيه النص مباح على أن البيع الذي ورد فيه النص مباح وأن البيع الذي ورد عنه النهي ممنوع بقي ما سكت عنه الشارع جمهور أهل العلم يقولون الأصل في البيوع الإباحة خلافا للظاهرية فالجمهور في المذاهب الأربعة وعند كثير من سلف الأمة أن الأصل في البيوع الإباحة فما سكت عنه الشرع من البيوع فهو مباح وهذا الصحيح وتدل عليه أدلة منها الأدلة الجزئية الدالة على حل البيوع من الكتاب والسنة والاجماع ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل وأحل الله البيع. وحرم الربا وهذا يقتضي حل كل بيع ما لم يأتي الدليل بمنعه لأن الله حكم حكما مطلقا وقال وأحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال ما لم يأتي دليل على تحريمه والعلماء يقولون الاسم المفرد اذا ادخل عليه الالف واللام اقتضى العموم والعصر ان الانسان لفي خسر, لفي خسر. والعصر ان الانسان اسم مفرد دخلت عليه الالف واللام في اقتضي العموم جنس الانسان في خسر الا من استثناهم الله سبحانه وتعالى فعندما قال الله وأحل الله البيع اسم مفرد دخل عليه الألف والله فيقتضي العموم فكل بيع حلال إلا ما جاء الدليل بالمنع منه كذلك في قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم منكم. فأباح الله عز وجل التجارة الواقعة بالتراضي فالأصل في التجارة الواقعة بالتراضي أنها مباح، إلا ما دل الدليل على منعه ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض إنما البيع عن تراض هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع. فدل ذلك على حصر البيع في التراضي فمتى ما وقع التراضي فالأصل في البيع أنه جائز إلا إذا منع منه الشرع إلا إذا منع منه الشرع كذلك قال جمهور أهل العلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع واشترى من غير توقف ففي صور كثيرة ووقائع كثيرة باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى حتى من المشركين حتى من المشركين كما ثبت في الصحيح أنه جاء رجل مشعان وهو الرجل الطويل ومعه غنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم هدية يعني تهدين هدية أم تبيعا قال بل بيع فاشترى منه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الأصل في البيع الجواز ومن ذلك أيضا أنه ثبت أن السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يتبايعون من غير توقف كانوا يتبايعون من غير توقف فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الحل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيع مما يدل على أنهم فهموا أن الأصل في البيوع الإباحة فكانوا يتعاقدون. بدون رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإجماع فقد قام الإجماع على حل البيوع نقل ذلك جمع من أهل العلم كابن قدامه والنووي وغيرهم من أهل العلم هذا النوع الأول من الأدلة النوع الثاني من الأدلة أن البيع من الأشياء النافعة لا شك في هذا. البايع مما ينتفع به الناس والقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. وعلى هذا سلف الأمة وجمهور العلماء على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباح. فالقاعدة المستمرة في الأشياء النافعة الإباح. ويدل على ذلك أدلة منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فدلت هذه الآية على أن الأصل في الأشياء النافعه الاباحه لماذا؟ لأن الله امتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا وهذا يدل على أنه يحل لنا أن ننتفع بما في الأرض ما لم يمنع منه الله عز وجل ومن وجه آخر أن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم وهذه اللام تقتضي الملك فالله خلق ما في الأرض وملكنا إياه فلنا أن ننتفع به إلا ما منع منه الشرع إلا ما منع منه الشر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل هذا حديث الصحيحين فدل ذلك على أن الأصل الإباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرم من أجل مسألة معنى ذلك أنه لو لم يسأل لما كان محرم فدل ذلك على أن الأصل الإباحة أيضا من الأدلة الكلية لهذه القاعدة ان البيع من العادات، أن البيع من العادات، وقد تقرر عند السلف أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإذن. المتقرر عند السلف والمعمول به عند السلف أن الأصل في العبادات المنع، وبعضهم يعبر بالتوقف. فلا يجوز فعل عبادة إلا إذا دل عليها الدليل فالذي يأتينا بعبادة نقول ما الدليل فإن جاء بالدليل قبلنا وإلا رددنا عليه يعني الأصل في العبادات المنع والتوقيف والأصل في العادات الاذن وظابط العبادات والعادات يا إخوة أن العبادات ما تكون مصلحتها العظمى أخروية ما تكون مصلحتها العظمى أخروية قد تكون بها مصالح دنيوية لكن مصلحتها المقصودة العظمى أخروية الأصل فيها المصلحة الأخروية يعني الصلاة نحن ما نصلي كما يقول بعض الوعاظ الآن من أجل أن نمرن أجسادنا ولا من أجل أن نخفف أوزاننا ولا من أجل تحريك المفاصل ولكن نصلي رجاء الثواب وبالمناسبة هنا أقول يا إخوة إن العبادات يجب على الواعظ أن يعلق قلوب الناس بها رجاء ما عند الله وإذا ذكرت لها فوائد دنيوية فإنما تذكر على أنها تبع تحصل للإنسان غير, غير مقصودة منه يعني ما ياتي الإنسان يصلي يقول والله أنا يعني أبقوم الليل كل ليل 11 ركعة من أجل الثواب ومن أجل أن أخفف الكرش لا نقول صلي من أجل الثواب وتحصل لك إن شاء الله فوائد الآن بعض الوعاظ يأتي فيقول فوائد مئة فائدة في الصلاة ويجعل الثواب فائدة من الفوائد ينبغي في باب العبادات أن, ي... أن تعلق القلوب بما عند الله هذا المقصود وهذه النيه وما يحصل من الفوائد إنما هو تبع ينشط الانسان ولا يكون مقصوده الا اذا ذكره الشارع فاذا نص عليه الشارع اصبح مشروعا مثل مثلا صله الرحم أما إذا كانت المصلحة المذكورة لم يذكرها الشارع ولم يحث عليها ولم يلتفت إليها فقصدها في العبادة ينقص الثواب قصدها في العبادة ينقص الثواب يقول أهل العلم ثوابك من عبادتك بمقدار ما يخلص من نيتك طبعا هذا الباب فيه لأن هناك فرق يا إخوة بين الرياء وبين قصد مصلحة دنيوية في مسألة إبطال الاعمال نحن نتكلم الآن عن قصد مصلحة دنيوية تابعة في باب العبادات المصلحة الدنيوية لا يجوز قصدها إلا إذا اذن فيها الشرع وإن كان يجوز ذكرها على انها تحصل للإنسان تبعا لهذه العبادة مثل الصيام مثل الصيام الإنسان ما يصوم بقصد الثواب وتخفيف الوزن يصوم بقصد الثواب ويحصل له إن شاء الله أشياء في الصحة وغيرها تحصل تبعا أما العادات فهي ما يكون مقصودها الأعظم دنيويا يعني الأصل في قصدها مصرحة دنيوية مثل التجارة البيع الإنسان يبيع ليحصل المال نعم قد يحصل عند الإنسان نية أن يتصدق وأن وأن لكن مقصود أن يحصل المال لبس العقال مقصود الإنسان يتجمل به فهو من العادات اللباس من العادات مقصود به ما في الدنيا نعم من عباد الله من يزكو حتى يجعل أعماله قربات بنية صالحة لكن مقصود الأصل في هذه الأمور والأعظم هو دنيوي فهو من باب العادات هذا الضابط يا إخوة الذي نفرق فيه بين العبادة والعادة الأصل في العادات الإذن والبيع من العادات فالأصل فيه الاذن والإباحة ايضا من الأدلة التي تدل على القاعدة يا إخوة أن الشريعة جاءت باليسر فديننا كله يسر ولا شك أن التيسير إنما يتحقق بالإذن في البيع لأن حاجة الناس تتفاوت لأن حاجة الناس تتفاوت وتختلف من بلد إلى بلد فإذا قيل إن الأصل في البيوع الإباحة ففي هذا تيسير على الناس والدين وابني على اليسر إذا ما الأدلة الداله على هذه القاعدة اولا الأدلة الداله على جواز البيع الأدلة الدالة على جواز البيع ثانيا الأدلة الدال على أن الأصل في الأشياء النافع الإباحة والبيع منها ثالثا الأدل الدال على أن الأصل في العادات الإباحة والبيع منها رابعا الأدل الدال على اليسر وحل البيع منها يتفرع على هذه القاعدة شأن عظيم وهو أنه يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري من غير توقف ما لم يقم المانع وسأعرض بعض الأمثلة للبيوع الواقعة وأبين كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج منها لأن الفهم أن نفهم كيف ندخل المسألة تحت القاعدة وكيف نخرجها منها لكني أذكر لكم ضابطا كليا لما يخرج عن القاعدة ما يخرج عن القاعدة كل بيع فقد شرطا من شروط البيع او وجد فيه مانع كل بيع فقد شرطا من شروط البيع وستأتينا ان شاء الله او وجد فيه مانع ومن باب الفائدة اقول يضبط هذا الضابط ضابط عظيم وهو ان ما يؤدي الى النزاع في البيوع غالبا ممنوع ما يؤدي الى النزاع غالبا في البيوع ممنوع يعني هذا يضبط لنا الشروط والموانع لماذا اشترطت الشروط في البيوع لتقطع النزاع وذاكرا اذا استعرضنا قواعد ان شاء الله سيتبين ان الحكمة فيها قطع النزاع لماذا منعت بعض البيوع لموانع لانها تؤدي الى النزاع فالضابط العام لما يخرج عن القاعدة من البيوع أنه ما يؤدي إلى النزاع في الغالب ما يؤدي إلى النزاع في الغالب بين الناس في البيوع ممنوع فلا يكون مباحا وأما ما عدا ذلك فالأصل الإباحة نعرض بعض البيوع المتعلقة بهذا في صور معاصرة منها بيع التقسيط بيع التقسيط كثرت صوره في زماننا وصورته العامه بيع سلعه بثمن مؤجل منجم على ازمنه اكثر من ثمنها الحاضر بيع سلعة بثمن مؤجل منجم يعني مقسم على ازمنه معينة أكثر من ثمنها الحاضر هذا بيع التقصيد تبيع السيارة بثمن مؤجل مقسم على ازمنه كل شهر كل شهرين كل ثلاثة أشهر أكثر من ثمنها الحاضر السيارة إذا كان ثمنها حاضرا بخمسين ألفا إذا كانت مقصطة بثمانين ألفا منجمه على أشهر إذا أردنا أن ننظر في بيع التقسيط نقول بيع التقسيط مباح لماذا لأن الأصل في البيوع الإباح وإذا قال قائل البيع التقسيط مباح لا نقول له ما الدليل لكن لو جاءنا شخص فقال بيع التقسيط حرام قلنا له ما الدليل فإن جاءنا بدليل وسلم الدليل من المناقشة أخذ بحكمه وإلا رد حكمه عليه بيع التقسيط الان له صور كثيره طيب انا ساذكر لكم صورا ونرى هل هي حلال او ليست حلاله شخص اشترى طقم ذهب اشترى طقم ذهب قيمته الحاضرة بمئة ألف اشتراه بمئة وخمسين ألفا مقصطة على سنة وقال الأصل في البيوع الإباحة نقول له أنت نصفقي نعم الأصل في البيوع الإباحة لكن وجد في هذه المعاملة مانع شرعي لأن السلعه هنا لا يجوز تأجيلها وهي الذهب بل يشترط فيها التقابض في مجلس العقد فهنا خرجت عن القاعدة لوجود المانع الشرعي ليس لاحد أن, أن ياتي فيقول العلماء قالوا بيع التقسيط جائز إذا أنا أشتري في الذهب والفضة والآن بعض الناس يشترون عن طريق الإنترنت ذهبا وفضه ونقودا ولا يحصل فيها التقابض ويقولون الأصل في البيوع الاباحه نقول لا ما يجوز لأن هذه العين يشترط فيها ان تكون مقبوضة في مجلس العقد طيب شخص قال ابيعك سيارتي هذه مقصطة اذا سددت خلال سنة ب. وعشرين الفا اذا سددت خلال ثلاث سنين ب وخمسين ألفا إذا سددت خلال أربع سنين بمئتي ألف وقال قبلت تتم العقد على هذا هل نقول إن الأصل في البيوع الإباحة وبعد تقصد جائز نقول لا لأنه وجد هنا مانع شرعي لأنه من شروط صحة البيع أن يكون الثمن مستقراً عند العقد فهنا نقول هذا البيع لا يجوز لان الثمن مجهول قد يكون مئة وعش... وعشرين قد يكون مئة وخمسين وقد يكون مئتي لكن يا اخوة لو قال تعال يا فلان هذه السيارة موجودة انقصتها على سنفها بمئة وعشرين الفا إن قصدتها على سنتين فهي بمئة وخمسين الفا إن قصدتها على ثلاث سنوات فهي بمئتي ألف قال أريد ثلاث سنوات قال بعتك هنا البيع صحيح عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح لماذا؟ لأن العقد قد وقع على ثمن مستقل أما ما قبل فهو مساومة وإن كان من أهل العلم من يعني قال إن هذا ممنوع وانه داخل في البيعتين في بيعة لكن هذا غلط في فهم الحديث وهذا مساومة يأتي الإنسان يريد أن يشتري شيئا حاضرا يقول هذا بكم؟ يقول بمئة يقول لا بثمانين يقول لا بتسعين يقول من أجلك بخمسة وتسعين ذكروا أربعة أسعار ويقول اشتريت بخمسه وتسعين هذا ما يضر الذي يضر ما يقع عليه العقد اذا فهمنا من كلامي الان ان بيع التقسيط حتى يكون حلالا لا بد ان تكون السلعه مما لا يشترط فيه القبض في المجلس فيخرج الذهب والفضه والاوراق النقديه ما يقع فيها بيع التقصيد ما تبيع دراهم بريالات سعودية مقصطة ما تبيع ذهب مقصطة ما تبيع فضة مقسطه ايضا فهمنا انه يشترط في بيع التقصيد ان يكون الثمن مستقرا فاذا لم يكن مستقرا خرج عن القاعدة طيب انسان جاء الى شخص وقال والله يا شيخ انا اريد سياره مواصفاتها كذا وكذا وكذا او بيت مواصفاته كذا وكذا وكذا قال طيب انا ابيعك بمئة الف قال قبلت فذهب يبحث في السوق عن هذه السيارة واشتراها وباعها له ما حكم هذا البيع هذا البيع لا يجوز لأنه باع مالا يملك لكن جاء إنسان وقال والله إني أنا ودي ان أشتري سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا ما عنده ذهب فاشتراها ثم جاء وقال يا فلان ترى السيارة التي تريد عندي بمائه الف ان شئت فشتر وان شئت فترك قال اشتريت هذا البيع صحيح عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء لانه يدخل في الاصل وهو الأصل في البيوع يعني الاباحه من الصور وقد أشرنا إليها الماحة ما يكثر الآن في البنوكها ما يسمى ببيع المرابحة. بيع المرابحه معناه يا اخوه ان يبيع البائع السلعه بثمن معلوم وربح فوقه معلوم اما معلوم المقدار او معلوم النسبه ان يبيع البائع السلعه بثمن وربح معلوم فيقول أبيعك السيارة بمئة ألف وفوقها أو فوقها اثنان ونصف المئة من قيمتها ربحا أو مئة ألف وأربح منك عشرة آلاف هذا الاصل في بيع المرابحة وهو كما يقولون البيع بزيادة على الثمن الاول وهذا يعني تكون الزيادة فيه معلومة والاصل في بيع المرابحة انه جائز لأن الأصل في البيوع الجواز ومنها أيضا ما يسمى عند البنوك الآن ببيع المرابحة للواعد بالشراء للواعد بالشراء الآن يذهب الواحد منا للبنك. ويقول انا اريد سياره بالتقسيط مواصفاتها كذا وكذا فيقول طيب نبيعك نبيعها لك بكذا مقسطه كذا فيقول قبلت والبنك لما يملكها لما يملكها ثم يذهب البنك ويشتريها فهنا إن كان العقد قد وقع قبل فهذا بيع غير جائز وغير صحيح لأنه باع ما لا يملك وإن كان الذي وقع ليس عقدا وإنما هو وعد بالشراء وضابطه أنه عند حضور السلعة يحتاجان إلى عقد جديد ايجاب وقبول ويكون كل طرف منهما مخيرا لم يسبق التزام لم يدفع نقودا ولم يوقع تعهدا وانما وعد بالشراء فهنا عند جمهور اهل العلم يجوز هذا البيع ويدخل تحت. القاعدة لأن الأصل في البيوع الإباحة والجواز ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. انتبهوا يا إخوة هذه الصورة تقع الآن في البنوك هذه الصورة تقع في البنوك لكن أكثر البنوك حتى الإسلامية تلزم المشتري قبل أن تملك. إما بورقة يوقع عليها أو بدفع ما يسمونه العربون أو ما يسمونه مصاريف إدارية قبل أن يشتري فهذا لا يجوز أما إذا لم يلزم ولكنه وعد بالشراء على الصفة المذكورة فإذا اشترى البنك كان الإنسان مخيرا بين أن يشتري وأن يترك فهذا عند جمهور أهل العلم جائز وهو الصحيح لأن الأصل في البيوع الاباح. من ذلك أيضا مسألة الأسهم التي عمت الآن وكثرت هل يجوز بيع الأسهم اولا ما هي حقيقة الأسهم حقيقة الأسهم جزء من شركة قائمة جزء من شركة قائمة يشتريه المشتري بثمن معين فهذا يا إخوة يخرج الأسهم للشركات الموهومة التي ليس لها وجود يعني شركة موهومة ليس لها وجود ولا قيمة هذه لا تدخل في بيع الأسهم يخرج الأسهم يعني التي لا يكون لها قيمة معلومة يشتريها الإنسان ولا يدري كم القيمة حقيقة الأسهم أنها قابلة للبيع وذلك عند جمهور أهل العلم من المعاصرين يجوز بيع الأسهم وشراؤها من حيث الأصل ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي وذلك المحققون من أهل العلم يقسمون الأسهم إلى ثلاثة أقسام اسهم شركات نقيه واسهم شركات مختلطه واسهم شركات محرمه فالشركات النقيه هي التي يكون عملها مباحا و ادارتها وتمويلها مباحا بمعنى عملها مباح تبيع اللحوم مثلا وتمويلها مباح ليست لا تاخذ من البنوك الربويه ونحو ذلك المحرمه هي التي يكون عملها حراما لا المحرمه المختلطه ستاتي بينهما هي التي يكون عملها حراما شركه تبيع الدخان عملها حرام شركه في عملها حرام في عملها حرام في عملها الموجود حرام ما يجوز الاسهام فيها ما يجوز شراء الاسهم فيها تتصل تنزل اجمل اغنيه وتتصل وتسمع قران كلها من خدمات الشركه لا يجوز الاسهام فيها ولا يجوز شراء اسهمها بل هي من الشركات المحرمه شركة تتعامل بالربا لا يجوز رأسهمها شركة تمويلها محرم من الأصل تمويلها محرم طيب لعلنا نقف. لا يؤذن المؤذن بعد الأجهال نرى إن شاء الله نعلن أن نؤخرها من باب التشوير